لا اله ل ل الا ه إ ل الله لا اله الا الله ما لنا رب س و ى رب وهو علام في وفي يهدي ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروط وفي الغروب نوره يهدي ا ل ع ص ا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه ل عفوه خير وجود فارتجي دوما ل ض ا ه لا إ ل ه إ ل ا الله لا إ ل ه إ ل ا الله لا لا ل الا ل ل ه ما لنا رب س و ا لا إ ل ه إ ل ا الله لا إ ل ه إ ل ا الله لا إ ل ا الله مالنا رب س و ا ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه ربنا الهادي الود ج و فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما ر ض ا فارتجي د و م ا ر ض اله ا إ ل إ ل ا الله لا إ ل ه إ ل ا الله لا إ ل ه إ ل ا الله ما لنا رب سواه